بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَاِذَا الْعِشَارُ بأي ذنب قتلت وإذا الصفف مشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صحرت وإذا الجنة مثلفت علمت نفس ما أحضرت فلا سمد خنس الجواري كنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تمثس إنه لقم رسول كريم هي قوة عند للعرش مكين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظليل وما هو بقوم شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون لا غابوا هو الا بالدوم العالم لمن شاء أنكم ان يكن ان وما تسا